فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير من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 وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفَّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَثْنِ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَقْضَوْ إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياءكم لا تنصرون من الصلاة قر فإن نهار وذلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واخبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 119. مجرمين 110. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون